جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين هذا السائر يقول بعض الناس يقولون أن الأضرحة المدفونة أنهم أحباب الله الأضرحة المدفونة إذا كان دفن في الضريح نبي أولي من أولياء الله تبارك وتعالى فهو من أحباب الله ولا شك في ذلك لكن هل كونه من أحباب الله أو ولي من أولاء أولياء الله تبارك وتعالى هل هذا مسوغ للإنسان أن يلجأ إليه في حاجاته وطلباته لا والله الحاجات والطلبات لا تنزل إلا بالله تبارك وتعالى ولا يلتجأ فيها إلا إلى الله الذي بيده تبارك وتعالى الأمر كله يقول السائل هل توحيد الربوبية يستلزم توحيد الالوهيه ومؤدي له وإن كان نعم فكيف يحمل كلام الشيخ على أن الكفار مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر ومع هذا لم يهدهم ذلك لتوحيد الالوهيه توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية بمعنى أن من أقر بأن الخالقة الرازقة المنعمة المتصرف هو الله يلزمه بهذا الإقرار أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة وقرأ ذلك ملخصا في قوله تعالى وانا ربكم فاعبدون أي لازم إقراركم بأني ربكم أن تعبدوني وحدي وأن تخلصوا لي العبادة فتوحيد الربوبيه يستلزم توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الألوهية بمعنى أن من أقر بربوبية الله يلزمه أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة لكن الكفار مع إقرار بالربوبية لم يخلصوا لله تبارك وتعالى العبادة لفهوم فاسدة وعقول كاسدة وظلال مبين حيث قالوا في الجواب على هذا السؤال ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. نعم يقول الذي يفسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق ولا رازق إلا الله فهل هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة التوحيد هذا لم يعرف معنى لا إله إلا الله ولم يقر بها لم يقر بلا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله أرأيتم لو كان هذا معناها أرأيتم لو كان هذا معناه ايمتنع المشركون من القبول هل كان المشركون لا يقرون بأن الخالق هو الله الرازق هو الله فلو كان معناها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله لم يمتنع المشركون من قبولها وإذا سألتك هنا لماذا امتنع المشركون من قبول لا إله إلا الله فماذا تقول الجواب لأنهم عرفوا معناها وأنها تعني إخلاص العبادة لله وترك عبادة الأصنام ولهذا قالوا لما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لاتاركوا آلهتنا لساعر مجنون، فهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، وأنها تعني إخلاص العبادة لله، ولهذا امتنعوا من قبولها. ولو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لم يمتنعوا من القبول، لأنها لا تناقض شيئا بهذا المعنى، لا تناقض شيئا مما عندهم. نعم. يقول هل ت... هل تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أشرك شركا أصغر ومات عليه الشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في حده وفي حكمه يختلفان في الحد والحكم أما الحد فحد الشرك الأكبر هو أن يسوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله سواء الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات أما الشرك الأكبر أما الشرك الأصغر فهو أن فهو كل ما أطلق أطلق عليه في في, في في في في النصوص بأنه شرك ولكنه لا يبلغ حد الشرك الأكبر وما كان من قبيل الوسائل والذرائع التي تفضي بالإنسان إلى الشرك الأكبر إذن هما يختلفان من حيث الحد ومن حيث الحكم المشرك الشرك الأكبر كما واضح في الآيات مخلد في النار أبد الآباد لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها أما الشرك الأصغر فليس أمره كذلك ليس المشرك شرك أصغر مخلدا في النار لكن هل لا بد أن يعذب أو أن شانه كشان الكبائر تحت المشيئة قولاني لأهل العلم من أهل العلم من يقول أن من أشرك شركا أصغر لا بد أن يعذب عليه لأن الله قال لا يغفر لمن أشرك فلا بد أن يعذب عليه وعذابه عليه ليس بتخليد في النار ومن أهل العلم قال إن شأنه كشأن الكبائر التي يدون الشرك الأكبر نعم والله تعالى علم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين